got him so Fəri ubatm minam be Fələ şəhid That <laughs> <laughs> فعسى أن تكره شيئا أَخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَابًا ثاء وما قثاء One, two, three. بِهِ مِنّهُ نَفَاتُ نَأْجُرُهُ نَفِيضًا وَنَا Quan tu See mm you. -hmm.